حسين أنت كل معنى الحقيقة يا حسين والحقائق كلها من دونك عدم يبقى شامخ عال قدرك ما يزول ونبقى لك للموت عشاق وخدم ونبقى لك للموت عشاق وخدم قد كتبنا بدماء العاشقين إننا للموت عشاق الحسين قد كتبنا العاشقين إننا للموت عشاق الحسين ما يهمونا يا يد بحونا يا يد بحونا اننا للموت عشاق الحسين <تصفيق>. <صفح> اشتبنا اسمك يا ولينا بالدم افاق الجبين يا شهيد ويا غريب ويا وحيد يا حسين يا حسين وخلت اسمان الخليقة هذا درب العاشقين <تصفيق> نحجو السجاد ثابت نور لاصحاب يا, يا حسين <تصفيق> نحجونا نحجو عليهم والبتول نهج حق نهج عدل و أصول خلي ذبحونا خلي ذبحونا إننا للموت عشق الحسين قد كتبنا بدماء العاشقين إننا للموت عشق الحسين قد كتبنا بدي العاشقين إننا للموت عشق الحسين ما يهمونا خالي يذبحونا خالي يذبحونا إننا للموت عشق الحسين الغدير الخم توضح شرح اسم الشيعة بيعه خلي على حبك هالخبر الهم نذيعه احنا غا طريقك لا وحق ظلع الوديعه لا وحق ظلع الوديعه اقتلونا نحن قوم فائزون وعلى نحج الرسول سعرون الجنة مضمونة خلي ذبحونا خلي ذبحونا إننا للموت عشق الحسين قد كتبنا العاشقين إننا للموت عشق الحسين قد كتبنا بدماء العاشقين إننا للموت عشاق الحسين ما يهمونا خالي يذبحونا خالي يذبحونا إننا للموت عشاق الحسين <تصفيق> <م> <م> احنا عشاق بليم عشق للدلال نسمى للي سالمنا نسالم للي عادي نحن نقمى للي عادي نحن نقمى بينا دارش بينا عالم بينا للعالم يعلم واحنا نتفنن بحبك كل ما يفهمني فهمك اللي ما يفهم نفهمه إننا نفدي حسين بالدماء قد فتنا بجنون العقلاء شيعة مفتونا خالي يذبحونا خالي يذبحونا إننا للموت عشق الحسين قد كتبنا بدماء العاشقين إننا للموت عشق الحسين قد كتبنا بدماء العاشقين إننا للموت عشق الحسين ما يهمونا خلي ذبحونا خلي ذبحونا إننا للموت عشق الحسين يلمعادي تتعب إنت وإحنا ما نتعب أباد لأن حب وحسي ينغاضع ويحليب من المهيد من الأزل يا جاهل أعلم ثابت بدم يوركيد ويكل عاش ورق من دمائي من دمائي من دمائي على العهد قده بالقلب يزداد التهاب كلما نأتي نواس بالمصاب ما يفهمونا خلي ذبحونا خلي ذبحونا إننا للموت عشق الحسين اتكتبنا بدمى العاشقين انال الموت والشرف الحسند اتكتبنا بدمى العاشقين انال الموت نال الموت عشق الحسين نعاد وتكرر حقدهم شفنا أحفاد علومية شفنا من ينذبح شيعي على اسمي بالهوية نعدي بسم الله هو أكبر مفتخر لبن الدعية وحنا لوني تقطع احنا احنا لا نتقطع احنا في دوال الارض الغضريا في دوال الارض الغضريا جفني مبداي حتى ما ماتي وارض الزهراء كل امنياتي ما يغيرونا خالد بحونا خلي بحونا للموت عشاق الحسين اتكتبنا لخادم أهل البيت الشاعر علي طم الكربلاء لنا للموت عشاق